119. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّاءِ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْ كَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وإن الله غفور والذين يظاهرون من نساء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 114. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا 115. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 116. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله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 يَوْمَ يوم يبعثهم الله جميعا بِمَا بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله كُلِّ كل شيء شهيد 110. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض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 111. إن بِكُلِّ بكل شيء عليم 112. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 113. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله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 111. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون 112. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله 119. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا, فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يغفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات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 111. إنهم ساء ما كانوا يعملون 112. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين 113. لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَوْمَ يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ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 كَتَبَ اللهَّهُ الله لا أغْلبًا نَّ أَنَ وَررسُولِي إِ اللهَّه قوَو ععَزيز ل تَجد قَوْمَي يؤمنِونَ بالِاللهِ والالْيَوْومِآخرِِ وَُّونَ مَنْ حدَّ اللهَّه وَسُول وَلَو كانَانوا أَبَ أَهُمْ أَوْ أَبْنَا أَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُم أَوْ عشَرسَهُمْ أُلائِكَ كَتَبَ فيِي قُلُوبِهِمُإمَانَ وَأَيَدَهُ بِروحم مِنْ.